ويا قوم امثل مكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين فتقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عنكم بحفيظ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 ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن اخالفكم وما اريد ان اخالفكم الا ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت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 وَتَغْفِرُ رَبّباكُْثُُب إلَْهِ إ رَب رَحيم وَدُود قالوا يَا شُعيبُ مَا نَفْطَ كثيرًا مِ تَقولُ وَإَِّا لَراك وَإِ لََراكَ فيِي نَا ضُعيفَ وَلَناَا رَحْتك وَلو لا رَحُْكَ ن وَمَا أنتَ عَلينا بعزز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 مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ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 يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك, نقصه عليك منها قال حصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما لامر ربك وما زادوهم غير تذويب وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه إِنَّ أَخْدَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لِّلنَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ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 مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُنَّ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْ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 ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار, النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان مِنَ القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا ممن أنجينا منهم وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا جَرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَازَالُوا مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتََّتْكَلِمَةُ رَبِّكَ لَ أَملَ أن جَهََّم لأَملَ أن جَهََّمَ مِنَ الجَّةِ وََّا سِأَجمَرين وَكُلا النَّ قُ الصّعَلَيكَ مِن أَمب يِروسُ لِمَالُوا ثَبِّثُ بهِهِ فُآادَك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكران المؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَّهُ عَيْنَيْنِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هذا القرآن بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُونُسُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا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 كماَم أَتََّهَا على أَبَ وَإكَ مِن قَلُ إبَرَهِيمَ وَإسحاقُ إَِّ رَبكَ عَم حَكيم لقد كَ فيِي يسُفَ وَإخْوَتِه آياتةُ للِس إِلين إذ قالَاوا ل يُوسف وَأَخُهُ أَحَدُّ إلى أمَ مِ وَنَحْنُ الرُصبَ ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا, وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه وَأَنقُهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَنْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ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 وَأَخْرَجْنَا يُوسُفَ عِنْدَمَا كَانَ فِي الْغَيَابَةِ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم, فأرسلوا واردهم فأدنادا وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة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 ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دمر وألف يا سيدها لدى الباب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 قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من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 وآتت كل واحده منهن سكينا وقالت وقالت اخرج عني فلما راينه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم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 وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُ إِلَيْهِمْ نَوَاكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَّلَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا آيَاتِيَ يَسْجُنُونَ لا يسجن انه حتى حين ودخل معه السين فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي قمزا تاكل الطير من نبئنا بتاويله اننا نراك من المحسنين قال لا يَأْتكُ ماَا قَعَام تُرْْزَقَانِهِ إلَّا إِلَّا نَبَّأْتُكماَا بتَأْولهِ قَأَ يَأْتِيَكُمَاذَِكُ ماَا مَِّا عََّمَنِي رَبّ إِني تَرَْتُ مِلَّ تَقَوْم الَّ يُؤْمِلُونَ بالِلهِ وَهُمْ بالِالآخَِ وَهُمْ بِالآخَِةِهُم كَافِرُون والالاتَّبَعْتُ مِ تَأَبَ إبَ رهمَ وَيِصحاقَ وَيَعْقوبَ مَا كانََ لنا أن نُشْرِركَ بالِاللَّهِ مِ شَيْ ذَلِكَ مِنْ فَطْن اللهَّهِ عَلَن وَوعلَد النَّاسِ وَلَ أَكتَرًا الناسَّاسِلََا يَشكرون.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 قضى الامر الذي فيه استفتيان وقال للذي رانا انه ناج منهما اذكرني انضر ربك فانساه الشيطان فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذين نجى منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله انا انبئكم بتأويله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 ولكن راءت العزيز الان حف حصل الحق انرا ودته عن نفسه أنا عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لن اخنه بالغيب